فَلَمَّا லம்ம وَلَّوْا வல்ல இள கவுமி لَوْ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ صَدِّقْ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه உல في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعدل لهم أحد كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم கன்ன ம்வுமயமயூனம் பூ இல்லசம் இல